بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء يا أي الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدو قم أولياء أولياء تلقون إليه بالموادة أولياء تلقون إليه وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخَادِعُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرخون إليهم بالمواده تسرون إليهم بالمواده وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنَّ يَثْقَفُكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءً إِن يثقفونكم يكونون لكم أعداء ويَبْصُطُوا إلَيْكُمْ أيدِيَهُمْ وَالسِّنَتَهُمْ بِالسُّوءِ ويَبْصُطُوا إلَيْكُمْ أيدِيَهُمْ وَالسِّنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يوم القيامة يفصل بينكم. يوم القيامة يفصل بينكم. والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أصوات حسنة في إبراهيم والذين معه. حسنة في إبراهيم والذين معه. إذ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ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 ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفه واغفر لنا ربنا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. أصوات حسنة لمن كان يرج الله واليوم الآخر. أصوات حسنة لمن كان يرج الله واليوم الآخر. ومين يتولف إن الله هو الغني الحميد. ومن يتول فإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد أسأل الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتُم منهم مودة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 وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وضاهر واخرجوكم من دياركم وضاهروا وضاهروا على اخراجكم ان تولوهم وضاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولائك الظالمون ومن يتولهم فاولائك هم الظالمون Ya ayuhal الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. Ya ayuhal الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فلا ترجعوهن إلى الكفار لان حل لهم فلا ترجعوهن الى الكفار لان حل لهم لان حل لهم ولا هم يحلون لهن لان يحل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم مما أنفقوا وآتوهم مما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيت موهن أجرهن إذا أتيت ولا تمسكوا بعصم الكوافد ولا تمسكوا بعصم الكوافر. واسألوا ما أنفقتم واليسألوا ما أنفقوا. واسألوا ما أنفقتم واليسألوا ما أنفقوا. ذلكم حكم الله يحكم بينكم. ذلك حكم الله يحكم بينكم. والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم وَإِنْ فَاتَقُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا, ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلوا أولادهم Walau ya'atina bahuhtan yang afterinahu bina aiddinah dan arjulihin. Walau ya'atina bahuhtan yang afterinahu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 وَمَن غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ